الفوز الكبير إن بطش ربك لسديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيبا والله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح